إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في به الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني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 ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يضمن الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا ليقولن الله 110. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره 111. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 أم تأخذ من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا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 إلى ربكم وأسلموا لَهُ من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أزيل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب بعثت وآتتم لا تشعرون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 119. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين